والزواج بكلمة والطلاق بكلمة والدخول في الإسلام بكلمة والخروج من الإسلام قد يكون بكلمة تستطيع أن تأسر الناس ببسمة وكلمة وتستطيع أن تبغض الناس فيك بعبوس وكلمة أكثر ما نفعله الكلام سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الكلام وقلت فيه الأفعال ياك أن تستهين بالكلمة قد تنطق بكلمة والله تخسرك الدنيا والآخرة روى البخاري وأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من ردوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم ممكن تخش النار بسبب كلمه وروى الامام الترمذي واحمد والحديث صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال او نحن مؤاخظون بما نتكلم به يا رسول الله او نحن مؤاخظون بما تقول السنتنا قال ثكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم احفظ لسانك أيها الإنسان اخزنه احبسه لا تطلقه إلا فيما يرضي الله من صمت نجا من صمت نجا كذلك عوصانا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا اللسان بأننا ننطق إلا بالخير أو نصمت روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت تريث اوزن الكلمة ذق الكلمة فإن كانت حلوة فأفرزها عسلا أخرجها للناس شهدا إن كانت نافعة مفيدة في الدنيا والآخرة فامضي قدما أما إن كان فيها صخط الله فابتلعها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لا تندفع تريث لا تندفع اوزن كلامك فكر قبل أن تنطق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت كذلك أوصان النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتكلم بالكلم الطيب روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدق الله أكبر الكلمة الطيبة صدقة نعم الكلمة الطيبة صدقة نعم أرجوك لما تتكلم كن مهذبا كن مؤدبا انتقل كلمات بشر ولا تنفر يسر ولا تعسر بشر كن مهذبا مؤدبا كن أديبا لا تنطق بالبذاءة أبدا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله اسمعوا للأدب في هذا المثال قالوا يوما للعباس بن عبد المطلب يا عباس أنت أكبر أم رسول الله اسمعوا للأدب قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت من قبله الله على أدبك يا عم رسول الله الله على الكلمة الطيبة الله على امتقاء الكلمات المهذبة يا عباس يا عم النبي أنت أكبر في السن أم النبي قال النبي أكبر مني ولكني ولدت قبله الله عمر الفاروق بينما هو يتفقد أحوال الرعية ليلا إذ رأى نارا عليها قدر وسمع أصوات أطفال يبكون قال أسكتي أطفالك يا مرأة ورخد لفه ورجع لسه برضو النار موجودة وعال بتسرخ فحبي نادي على صاحبة النار فنادى فقال يا أهل النور وكره أن يقول يا أهل النار عمر مهزم عمر مؤدب عمر بينطق الكلمات عمر مش بزيء عمر بيبشر مرضيش يقول لها يا صاحبة النار يا أهل النار قال يا أهل المنور محمد بن سيرين واحد رأى رؤية شف المنام النسنان كلها بطوعة فذهب إلى أحدهم وقال رأيتم كل أسناني تقع قال كل أهلك سيموتون كل أهلك سيموتون ثم تموت بعدهم شفت الكلمة الغليظة يأس الرب من حياته سودها في وشه فذهب الرجل إلى ابن سيرين شوفوا بقى العقل شوفوا الكلمة الطيبة قال رأيت يا إمام أن أسناني تقع قال أبشر سيطول عمرك وتكون آخر أهلك موتا طب إلا عليكم فحو التفسير اختلف هو هو إنما ابن سريم مؤدب مهذب ينطق بالكلمة الطيبة لأنه يعلم أن الكلمة الطيبة صدق الصحابة لما عادوا من غزوة مؤتى أطفال المدينة حدفهم بالطوب ورموهم بالتراب وقالوا يا فرار يا فرار يا فرار فقال النبي المؤدب الذي ينطق بالكلمة الطيبة الذي علمنا أن الكلمة الطيبة صدق وقال بشروا قال لا ليس فرار بل هم القرار إن شاء الله الله تخيل لو كل واحد فينا بيوزن كلمته قبل أن ينطق بناء أفضل عبارة مهذب في كلامه وظل تغيرت أحوال كثيرة الكلمة الطيبة لها أثر السحر على الزوجة الكلمة الطيبة لها أثر السحر على الزوجة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسمع الزوجة في باب المد كلاما ولو كان على غير الحقيقة لأنه يدري أن له أثر السحر على قلب المرأة امدح شكلها امدح طعامها امدح ترتيبها لبيتها امدح رحت العطر الذي تضعه لك امدح تصففها لشعرها اما تشوف اقول ما شاء الله عليك ياه امر ما شاء الله امر ما شاء الله عليك ياه ده انا مش عارف بس لاش ربنا كان كرمني بيك كنت هعمل ايه و تتجوز واحده غيرها وتقول نفس الكلام برضه قول انت ما حصلتيش انت انت امل حياتي انت الحلم اللي كنت بحلم بيه انت وانت وانت اي مضروبه والله العظيم هذا له اثر السحر على قلب الزوجه وانت راجع يا مولانا على البيت يا ابني يسوع اعذك مش بيفك الشطره مستغرب السلام كيف حالك وحشتيني قوي انا مش عارف الثلاث ساعات اللي جبتهم عنك دول يعني مروا علي ازاي حتى لو كده وكده وده مش كده طب بعد المكالمة الطيبة دي منتظر لما تروح البيت هتقبلك ازاي هل جزاء الاحساني الا الاحسان فك الشفرة برسالة حلوة بعتها لعالموبايل فك الشفرة برسالة بمكالمة قبل ما توصل شيخنا الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره ويبارك في عمله كان بيقول ان احد الاخوة كان عامل نغمة لرقم مراته لما مراته تتصل تطلع نغمة مختلفة عارفين كان عامل لها النغمة ايه سرينة عرضية المطافي يعني يعني مراته تتصل سرينة المطاف يعني حريقة بينفع يا اخواني طب هي لما تكتشف ده طلص لك الزيت